ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا وكنا فاعلين